الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في معرض الكلام على آيات الطلاق وأحكامه قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهتان الآيتان المتعلقتان بالصلاة والأمر بالمحافظة عليها لا سيما الصلاة الوسطى في ثنايا أحكام الطلاق أمر قد يوجب التساؤل ما العلاقة بين هذه الآية وآيات الطلاق قبلها وبعدها لماذا دخلت هذه الآية؟ في ثنايا الحديث عن الطلاق في وسط آيات الطلاق قبلها حديث عنه وبعدها حديث عنه والعلماء رحمهم الله ذكروا لذلك وجوها في الجواب فمن ذلك أن الإنسان في غمرة الاشتغال والانغماس في القضايا الأسرية والمشكلات التي قد تتفاقم حتى يصير الأمر إلى الفراق فهو لا ينسى مع ذلك كله هذا المهم العظيم وهي الصله بالله عز وجل التي أعظم ما تكون بهذه الصلاة مهما كان مشغولا بأسرته ومع امراته ومهما كانت ظروفه كما يقال ومهما كانت المشكلات التي يعيشها ويعيش في غمرتها فإن ذلك لا يشغله عن صلاته فإذا سمع الله أكبر حي على الفلاح فإنه يبادر ليس هناك ما يمنع منها فهذا يسمو أيضا بروحه ونفسه وقلبه من أجل أن يكون على حال يحسن فيها ولا يقع منه الظلم والإساءة وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في الآيات التي قبلها وحذر منه ظلم هؤلاء الزوجات وكذلك حث على الإحسان والفضل ولا تنسوا الفضل بينكم وفي المتعة المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر قال حقا على المحسنين فهذا السمو هذا الارتفاع هذا الترقي البعد عن الظلم ومصادرة الحقوق وتغيير الكوالين كما يقال فيمنع المرأة حتى من ثيابها وأغراضها الشخصية تأخذ ذلك والمفروض أنها لا تخرج في مدة العدة لكن الواقع للأسف أنها تخرج بطوعها أو يخرجها هو فإذا جاءت تأخذ شيئا من حاجاتها الخاصة وجدت الاغلاق قد غيرت في بيتها ودارها فلم تعد تلك التي تعرفها فهذا من الظلم بعض النساء تقول جلست عند أهلي شهورا طويلة ليس عندي ملابس ليس علي إلا الثوب الذي أرتديه فقط وأغلق كل شيء وأغلق هاتفه وصادر كل شيء لها هذه الطريقة هذه المعاملة تليق حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يقيم الصلاة على الوجه المطلوب متحققة بشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها صلاته تنهى عن مثل هذه الأفعال المرضولة وعن الظلم وعن العدوان لأقرب الناس إليه أيها الأحبة هذا الذي يظلم أقرب الناس إليه لا يثق به ولا يطمأن إليه بحال من الأحوال إذا كان يظلم أقرب الناس إليه يظلم أولى الناس بالإحسان بعد الوالدين الزوجة وهي العشير وأعظم المعاشر ما يكون بين الزوجين ومع ذلك يظلمها والله لا يثق بمثل هذا وابتساماته ودعابته وضرافته بين أصحابه وكرمه المصنوع إذا كان أقرب الناس إليه يعيشون فيه حسرات يعانون من ظلمه وغشمه وإساءته المتكررة فهذه الصلاة تنتشله فيرتقي ويترفع من حظوظ النفس وتبقى روحه معلقة بالله تبارك وتعالى فتصدر عنه الأخلاق السامية وهكذا أيضا فإن ذلك كما هي عادة القرآن إذا ذكر الأمور والأحكام والقضايا الدنيوية يذكر القضايا الاخرويه فيربط الناس بالآخرة ويذكرهم بالآخرة يذكرهم بربهم تبارك وتعالى وما يقربهم إليه كما ذكرنا من قبل أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم أباح لهم الجماع ليلة الصيام لكنه قال وابتغوا ما كتب الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلنا بأنك بعض السلف قال وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ليلة القدر فيشغلكم الجماع أو وابتغوا ما كتب الله لكم من العمل الصالح وطاعة الله وقيام رمضان أو العشر الاواخر أو ليالي الشهر وابتغوا ما كتب الله لكم أو الولد يكون له نية بهذا الجماع وليست مجرد شهوة عابره وإنما يقصد بذلك أن يولد له ولد أن يكتب له ولد يكون صالحا مصلحا ينفعه في الدنيا والآخرة وينفع الأمة فهذه وجوه أيها الأحبة في الجواب وهي جديرة بالتأمل وكما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم التجارة في الحج وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا يعني بما تحتاجون إليه في السفر الزاد الحسي الطعام والشراب ثم ذكرهم بالزاد في السفر الطويل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وهذا كثير في القرآن يربط بين هذا وهذا فهنا في الحديث عن قضايا أسرية عن قضايا علاقات زوجية وطلاق وما إلى ذلك ذكرهم بالارتباط بالله عز وجل وأعظم ذلك هذه الصلاة وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة وأن بها يحصل السمو وتحصل الحياة الحقيقية الكريمة ويحصل بها صفاء نقاء الأرواح فلا يثقلها هذا الحطام والانجذاب إلى الطين والأرض وما إلى ذلك حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها ومستحباتها واجباتها وحافظوا على الصلاة الوسطى متوسطة بينها وهي صلاة العصر مع أن العلماء رحمه الله اختلفوا فيها على أقوال خمسة يعني كل فرد من الفروض قيل إنه هو الصلاة الوسطى ولكن يكفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال في يوم الخندق شغالون عن صلاة الوسطى صلاة العصر فهذا بيان واضح وصريح بالسنة لما جاء في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن وبكلام الله تبارك وتعالى وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة حافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله يعني في صلاتكم قانتين القنوت هو يطلق على طول القيام كذلك أيضا طول العبادة ويقوموا لله قانتين ويطلق على السكوت والصمت يعني لا تتكلموا في الصلاة كانوا يتكلمون في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على أصحابه السلام فلما هاجر نفر منهم إلى الحبشة ورجع بعضهم لما أشيع أن قريشا قد أسلمت سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد السلام فرادهم ذلك ثم أخبرهم بهذا الحكم الجديد وأن الصلاة لا يصح فيها الكلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت هنا معناه طول القيام فالقنوت في موارده واستعمالاته تارة يطلق على طول القيام وتاره يطلق على السكوت لكن شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله جمع استعمالات هذه اللفظة في القرآن وخرج بنتيجة في الجملة وهي أن القنوت معناه دوام العباده والطاعه، دوام العبادة والطاعه، وقوموا لله قانتين فهنا يؤخذ من هذه الآية حافظوا على الصلوات لاحظ ما قال احفظوا الصلوات وإنما قال حافظوا على وزن فاعلوا فهذه أقوى في الصيغة فيتدل على عزم وحث بقوة فرق لما يقال لك احفظ الصلاة وبين يقال حافظ على الصلاة وزيادة المبنى لزيادة المعنى إذا زاد حرف في الكلمة هذا يدل على زيادة في زيادة في المعنى لهذه الأفواح، فهذا فيه مبالغة في رعاية هذه الصلاات والتهيؤ لها والاشتغال بها، محافظة على أوقاتها، محافظة على ما يطلب فيها من أركان وشروط وواجبات ومستحبات، حافظوا على الصلوات قال حافظوا عليها أن لا تضيع شيئا من هذه الصلاات، لا تنام عنها، لا تنشغل عنها بشيء من هذه. الأمور المشغلة من الزوجات والأولاد والوظائف والدراسة وما إلى ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهنا لاحظوا الصلاة الوسطى, الصلاة الوسطى هي من جملة هذه الصلوات ومعلوم أن عطف الخاص الصلاة الوسطى خاص على العام الصلوات يدل على أهميته ويدل على مزيه فيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله يعني كأنما استلب ذلك منه فقد هذا جميعا فهذه تدل على أهمية صلاة العصر ووقت العصر وقت له مزية وقوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر قيل العصر الزمن أقسم الله بالزمن مطلقا وقيل العصر هو الوقت المعروف ويمكن الجمع بين القولين والله تعالى أعلم بأن الله أقسم بالزمن وأقسم بهذا الوقت المخصوص القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة أقسم بهذا الوقت الشريف ولهذا جاء في قوله تبارك وتعالى في الايمان في الشهادة على المال الذي يكون في السفر شهد عليه من غير المسلمين قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله بعد صلاة أي صلاة؟ صلاة العصر وجاء في الحديث ورجل حلف بعد العصر على سلعة يعني كاذبا أنه أعطي فيها كذا أو أنه اشتراها بكذا فهذا الوقت خطير الحلف فيه بعد العصر ليس كالحلف في غيره وانظر الأيمان بالأسواق ومعارض السيارات ونحو ذلك بعد صلاة العصر قال سأمن بالله أني شاريها كذا وأنها مسيومة بكذا وطالع لي كذا والله العظيم واليمين تسبق الدعوة سأل الله العافية وتعقبها أيضا فهذا الحلف فيه أشد وأقوى وعلى كل حال قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذه الصلاة الوسطى هي أهم هذه الصلوات والصلوات الأخرى جاء فيها فضائل المغرب يتوتر صلاة النهار وصلاة العشاء وصلاة الفجر جاء فيها من الفضائل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل شطر الليل ومن صلى الفجر الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وكذلك أيضا صلاة الفجر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله إلى غير ذلك مما جاء في الفضائل وصلاه الظهر تسمى الصلاة الأولى فإذا كان جاء في الصلاة قبلها غير الراتبة في أربع تصلى لا يفصل بينها تفتح لها أبواب السماء وأنه يحرم على النار من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فما بال الفريضة إذا كان هذا في النافله أو في الراتبة أربع قبل الظهر والراتبة بعدها اثنتان لكن في هذا الحديث عن قبل واربع بعد الأربع التي بعد ليست هي الراتبة فهذا إذا كان في النافلة الصلاة في الركعتين قبل الفجر قبل الصبح قال خير من الدنيا وما فيها هذه السنة الراتبة قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها إذن صلاة الفجر كم تعدل؟ ومعلوم أن العبد ما تقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترض عليه فالفريضة أثقل من النافلة فإذا كانت الراتبه قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها إذن الفريضة ماذا تعدل خير من ماذا وما الدنيا اللي يشتغل من أجلها الناس يتسارعون ويتسابقون إليها وفي النهاية فيها الأشبار في القبر في لفافة ايضا هي من البلدية لا يدفع فيها شيئا ثم يسلب كل شيء ولا يوضع معه ريال واحد ولا قارورة ما ولا قارورة ما ولا عشاء ليلته لا شيء لا يوجد طعام ولا شراب طعامه وشرابه هذا العمل الذي قدمه لنفسه ما الدنيا وما تسابق الناس عليها وما تهافت الناس فيها ان طال عمره صار في حال لا يستطيع القيام ولا القعود ومل وسائم واكتأب الا من رحم الله وما بين ذلك يناله ويطاله ما يطاله ويناله من الأمراض والأسقام والهموم والغموم بالأولاد والزوجات والأموال ويكابت حتى يلقى الله تبارك وتعالى هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية الكريمة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبي محمد عليه وصحبه إذا كان في إضافة أو سؤال نعم. مثل هذا الحديث فكأنما فاتته صلاة العصر فكأنما وترى كذلك يتعاقبون فيكم ملاكَة بالليل أملاكَة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون صلى الله أي وهذه تسمى المناسبة وجه الارتباط وجه الارتباط بين هذه الآية حافظ على الصلوات وآيات الطلاق ذكره بعض أهل العلم أن من أقام أمر آخرته أقام الله له دنيا من أصلح صلته بالله وعلاقته بربه أصلح الله له دنياه وكفاه ما أهمه الذين يعانون من مشكلات اسريه يعانون من قضايا يعانون من أولاد يعقونهم يعانون من زوجات ناشزات أسر متفككة أقول ابدأ بالصلاة أصلح صلتك بالله يصلح لك صلتك بالناس نعم فضل هذا الوقت نعم ويسأل يقول الآن مع فضل هذا الوقت العصر هو وقت نهي عن الصلاة العلماء ذكروا في وجه ذكر الذكر بالغدو والأصال الأصيل العصر قالوا لما كان الغدو الغدو هما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت الغدو ووقت الأصيل هو بعد العصر قالوا لما كان هذا الوقت لا يصلى فيه كان مستغرقا في الذكر وما عدا ذلك من الأوقات تجد في تراجم العلماء وسيرهم كانوا يصلون من ارتفاع الشمس إلى الظهر نوافل يصلون بعد الظهر يصلون بين المغرب والعشاء يحيونه بالصلاة فضلا عن قيام الليل لكن هذا وقت لا يصل فيه فيستغرق بالذكر فوقت المسلم دائما بذكر وطاعة واتصال بالله ليس وقت طاف فهذا ذكر بهذا الجانب الأمر الآخر وهو أن وقت النهي العلماء اختلفوا فيه بالنسبة لبعد العصر هل هو بعد صلاة العصر مباشرة منذ أن يصلي الفرض أو يصلي له أن يصلي مدامة الشمس بيضاء نقية يعني ما لم تصفر الشمس تتبع الروايات الصحيحة والجمع بينها قد يفهم منه أن وقت النهي يبدأ بعد الاصفرار يعني إذا صفرت الشمس وأنه له أن يصلي إذا كانت الشمس بيضاء نقية إذا جمعت الروايات الصحيحة في الباب فقد يحمل المطلق على المقيد والله أعلم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم مع الفضل نهي وربك يخلق ما يشاء ويختار فاختار هذا الوقت للذكر اختاره للذكر دون الصلاة وتعليل النهي عن الصلاة فيه الله أعلم لكن أيضا جاء في حديث الصحيحة أن المشركين يتحرون طلوع الشمس والغروب فيسجدون لها فجعل ذلك حما للوقت الذي يصلي به المشركون يسجدون للشمس فيكون الوقت الذي قبل طلوعها والوقت الذي يكون قبل غروبها لا يصلى فيه لئلا يتمادى المصلي ثم بعد ذلك يقع في مشابهة هؤلاء المشركين والله أعلم طيب تفضلنا الطيبات للطيبين الجمهور من المفسرين يقولون الطيبات من النساء الطيبين من الرجال وهذه في سياق آيات الإفك فعائشة رضي الله عنها طيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الطيبين والله لا يختار لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام امرأة ذات ريبة كل الأنبياء يعني حتى امرأة نوح وامرأة لوط قال فخانتاهما الخيانة هنا المقصود بها أنها كانت تطلع بالنسبة لامرأة لوط تطلع قومه على أضيافه يعني تخبرهم عن أضيافه وامرأة نوح كانت على غير دينه لا أنها كانت تخون في العرض فهذا يرجع إلى النبي نفسه فهذا لا يكون لامرأة نبي أن تخون في عرضه يعني وأوسع من هذا في المعنى ما ذكره ابن جرير هو أحسن أن الطيبات من الذوات نساء والأوصاف صفات الطيبة للطيبين من الناس والأقوال والأعمال للطيبين من الناس فابن جرير يقول الكلمة الطيبة إذا صدرت عن طيب فهو معدنها وهي تنفعه وهو مظنتها وهو أهلها وإذا قيلت فيه الكلمة السيئة لم تضره وأن السيئين من الناس الخبيثين من الناس للخبيثات من الأقوال والأفعال والذوات والأوصاف فإذا صدرت عنهم فهم أهلها ومظنتها ومعدنها هذا هو هذا المظنون به أصلا أن يصدر عنه مثل هذا لو صدر عنه كلام جيد أو كتب مقالة جيدة استغرب الناس قالوا فلان ما شاء الله صح من سكره اليوم هو اللي كتب المقالة ولا حسابه مخترق غريب يستغرب عليه الكلام الطيب الكلام الجميل الكلام ال... الذي يدافع فيه عن الإسلام وشرائع الإسلام هو في العادة دائما يطعن ويشكك في الثوابت فهذا الخبيثون للخبيثات من الأقوال والأوصاف والأعمال والذوات يعني يتزوج من هو على شاكلته لا يريد المرأة الصالحة كل هذه المعاني مجتمع فيه الله أعلم سلام الله.